وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر فأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون فأَمِنَ الَّذِينَ مَتَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَقْصِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْسِيَهُمْ أَوْ يَأْسِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَتَرُونَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقْلُبِهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ أَوَلَمْ تفيئوا ظلاله عن اليمين، عن اليمين والشمال تجد لله وهم داخلون، وللله يصد ما في السماوات وما في الأرض من دابته والملائكة، والملائكة وهم لا يستكبرون، يخافون عبدهم. ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي ترهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واقبا أفغير الله تتقون وما بكم من الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تذئرون، ثم إذا كشف الضر عنكم، ثم إذا كشف الضُّور عنكم إذا فرقتم منكم بربهم يشركون